السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الأرفقي جامع الأشياء والمفرقي ذو النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرش الخاتم. أيها الأحبة نجلس في هذا المجلس الذي يحبه الله عز وجل هذه المجالس هي أفضل المجالس قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه القلوب أيها الأحبة ما تطمئن إلا في المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل الصحابة أول ما دخلوا المدينة أمرهم الله عز وجل بعمل جليل هذا العمل أيها الأحبة من حافظ عليه هو حبيب الله عز وجل لأن الله يحب هذا العمل قال الله للصحابة هم الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واسطفهم الله لصحبة النبي ع السلام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا النصوحا أمر الله عز وجل الصحابة وهم الصحابة أن يتوبون إلى الله عز وجل وجاء في الحديث أن النبي قال إن الله يحب العبد المؤمن التواب وكل بني آدم كما جاء في الحديث كل بني آدم خطاء لأن الإنسان جُبل على الخطأ وخير الخطائين التوابون هم الذين يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل ما ألذ التوبة أيها الحب وكم نحتاج إلى هذه التوبة التي قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب الإنسان يعني يقول كل البشر تخطي وترجع وتخطي والله حب العبد لا صار تواب بس البلا لا صرت تخطي وتبطي ما تدري إن الموت ما يطرق الباب الإنسان أيها الحبة السمع يسمع ما حرم الله والنظر ينظر إلى بشر لكن جعل الله عز وجل هذه التوبة بابها مفتوح وخيره يغدو ويروح بل إن الله عز وجل يتودد لمن كفر به كفر بالله عز وجل لأن قال, قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة ثم قال الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ثم بالايه التي تليها قال الله افلا يتوبون إلى الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم اذا كان الله يتودد للنصارى الذين قالوا عن الله ثالث ثلاث بل ان العلماء قالوا إن هذه الآية أبكت الشيطان آية في كتاب الله عز وجل أبكت الشيطان الذي أغوى الإنسان قال الله عز وجل من يعمل سوءا أو يظلم نفسه أي معصية فعلها الإنسان أي ذنب وقع فيها الإنسان ظلم نفسه من يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ما أجود الله أيها الحبَّة ما أرحم الله أيها الحبَّة بل إن رجل جاء في الأثر رجل قتل تسعة نفس فلما تاب هذا الرجل ذهب إلى عالمه فقال لا أترك هذه المدينة واذهب إلى مدينة يعبد الله فيها فلما خرج مات هذا الرجل الله عز وجل حرك هذه الأرض لما نزلت الملائكة تحكم هل هو قريب من الأرض التي خرج منها أم قريب من الأرض التي يعبد الله فيها فحرك الله تضاريس هذه الأرض من أجل هذا التائب ثم لما قاسوا وجدوا أقرب شيء للأرض التي فيها الناس الذين يعبدون الله عز وجل فقابضت روح ملائكة الرحمن بل إن الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول إن للتائب خصال والتي تعجز عنها العقول ولا تدركها العقول ولو أن النبي لم يذكرها والله لم يذكرها لم يصدقها إن الله يحب التوابين هذا العاصر الذي كان يتجرع على الله في المعاصي إذا تاب إلى الله يكون حبيب الله ما أرحم الله أيها الأحبة ما ألطف الله أيها الأحبة نتوب إلى الله عز وجل ونجدد علاقتنا مع الله عز وجل لأن والله كثير من الناس يحرم من الرزق ويحرم من الخير بسبب هذه الذنوب كما قال النبي إن الرجل لا يحرم من الرزق بسبب ذم. نتهاوًا فيه ذنب يصيبه وما نجل بلا إلا في ذنب وما رُفِع بلا إلا بتوبة أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا مريضًا إلا شفيته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين